ثلاثة استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك عادتنا وتقاليدنا في الأعياد للمسلمين عيدان دينيان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى هناك عادات وتقاليد في هذه الأعياد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 كما نزور أقاربنا وجيراننا ونزور دار الأيتام ودار العجزة أيضاً ونقدم لهم بعض الهدايا الكل يساعد المحتاجين أكثر في هذه الأيام وكذلك يحتفل الناس بالأعياد بفرح كبير